لعلي أعمل صالحاً فيما ترى لعلي أعمل صالحاً فيما ترى كلا كلا إنها كلمة هو قائلها إنها كلمة هو قائلها ومن وعزق إلى يوم يبعثون